بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم 117. السماء آية فغلت أعناقهم لها خاضعين 118. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 119. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَلْقِي الْقَوْمَ الْوَالِمِينَ قَوْمًا فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَيِّ أن يُكَلِّبُونَ 114. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون 115. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون 116. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففغرت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين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 119. قال لمن حوله ألا تستمعون 110. قال ربكم ورب آبائكم الأولين 111. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 112. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن 129. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 120. قال أولو جئتك بشيء مبين 121. قال فأت به إن كنت من الصادقين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 فماذا تأمرون 115. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين 116. يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 119. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 110. لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين 111. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن نكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألق ما أنتم القوون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إنا لنحن الغالبون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 إنه لك بحكم الذي علمكم السحر فلا تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم قالوا لا غير إن إلى ربنا مقلب إن 129. وإننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين 120. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 114. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 115. إن هؤلاء لشرذمة قليلون 116. وإنهم لنا لغائضون 117. وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة 129. وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل 122. مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى 129. قال كلا إن معي ربي سيهدين 120. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 121. ثم الآخرين 122. 117. موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين 119. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. عليهم نبأ إبراهيم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 126. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 127. أنتم وآباؤكم الأقدمون 128. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 129. الذي خلقني فهو يدين 112. والذي هو يطعمني ويسطين 113. وإذا مرضت فهو يشفين 114. والذي يميتني ثم يحيين 115. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 117. رب هب لي حكما وألحقني للصالحين 118. واجعل لي لسان صدق في الآخرين 119. واجعلني من ورثة جنة النعيم 110. واغفر لأبي إنه كان من الظالمين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 قالوا وهم فيها يختصمون 122. تالله إن كنا لفي ضلال مبين 123. إذ نسويكم برب العالمين 124. وما أضلنا إلا المجرمون 125. فما لنا من شافعين 114. ولا صديق حميم 115. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 116. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 117. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 117. كذبت قوم نوح للمرسلين 118. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 119. إني لكم رسول أمين 110. فاتقوا الله وأطيعون 111. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 114. فاتقوا الله وأطيعون 115. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 116. قال وما علمي بما كانوا يعملون 117. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين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 111. كذبت عاد المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين 114. فاتقوا الله وأطيعون 115. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 124. أتبنون بكل ريع آية تعبثون 125. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 126. وإذا بقشتم بقشتم جبارين 127. فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأذلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت ثمود المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 125. أتتركون فيما هؤلاء آمنين 126. في جنات وعيون 127. ونخل طلعها هضين 119. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 110. فاتقوا الله وأطيعون 111. ولا تطيعوا أمر المسرفين 112. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إن ما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا 126. فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء 114. فيأخذكم عذاب يوم عظيم 115. فعقروها فأشبحوا نادمين 116. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 117. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط الموسولين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجير إن أجير إلا على رب العالمين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 117. رب نجني وأهلي مما يعملون 118. فنجيناه وأهله أجمعين 119. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين 111. عليهم 116. مقرا فساء مقر المنذرين 117. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 118. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 119. كذب أصحاب الأيكة المرسلين 111. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين 113. فاتقوا الله وأطيعون 114. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 115. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 119. وزنوا بالقصفاص المستقيم 110. ولا تبقسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 111. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين 112. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين 113. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 114. قال ربي أعلم بما تعملون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 رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المُدرِّين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولي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 119. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 110. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 111. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 112. فيقولوا هل نحن منظرون 113. يستعجلون فَرَأَيْتَ إِذْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ 117. إلا لها منذرون 118. ذكرا وما كنا ظالمين 119. وما تنزلت به الشياطين 110. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 111. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين 110. وأنذر عشيرتك الأقربين 111. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 112. فإن عصرك فقل إني بريء مما تعملون 112. وتوكل على العزيز الرحيم 113. الذي يراك حين تقوم 114. وتقلبك في الساجدين 115. إنه هو السميع العليم 116. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 111. تنزل على كل أفاك أثيم 112. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 113. والشعراء يتبعهم الغاهون 114. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون 115. وأنهم يقولون ما لا يفعلون